ينزل الملائكة دروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا, أن أنذروا أَنَّهُ لا إلَه إلا أنا فاتقوا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 ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائب ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء منه لكم منه شراب ومنه شجر فيه تُسِيمُونَ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 قَمْ مَنَازِلَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتغى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَالْقَوَاعِدَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامًا وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَقْلُقُ كَمَن لَّا يَقْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم الْقِيَامَةِ يخذيهم ويقول أَيْنَ شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم قالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 الذين تتوفاهم الملائكه قيدين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينفرون الا ان تاتيهم الملائكه او يأتي امر ربك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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن النَّاسِ الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أرجناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الاخره أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ فِكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزْذِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا الشَّيْءَ أَيْ يَقْصِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا, سجدا لله ومن داخرون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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم سالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى اضل وجهه مسودا وهو كظيم يتواضع من القوم من سوء ما بشر به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 ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَدَلُّهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَتُهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصْفُعُ الْسِّلَطَةُ مُلْكَ جِبَانٍ لَّمُلُّمُ الْحُسْنَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُلُّمُ وَأَنَّ لَمُمُصْرَقُونَ لَمْ يُؤْمِنْ لِقَدْ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عذاب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 إن في ذلك لآياتا لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس وذن لبنا خالصا لَبَنًا مَّخَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء للناس إن في ذلك لآياتا لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرزال العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَن ذَا الَّذِي نَظَلُّ بِرَبِّهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَسَبِ النِّعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ مُجَعِلٌ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله المناسل الرجلين احدهما اذكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجه لا يأتي بخير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 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنالا وجعل لكم وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 وَإِذَا وَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ لَا يُقَصَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا وَرَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا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 ويوم نبعث في كل أمة شيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بِكَ شيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيداء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد, قوة من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم, تتخذون أيمانكم دخلا بينكم بينكم أن تكون أمة هي أفضل من أمة إنما يبلوكم الله به ولا لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 ولا تتخذوا أيمامكم دغلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 لباس القوانو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مستغفر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 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مدين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعون الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف, الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 واشكروا رعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فَمَنِ ابْتُرَ غَيْرَ ذَرْوٍ وَلَا عَدِينَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلسْنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَبْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ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 وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ثم فتابوا من بعد ذلك وأصلحوا إِنَّ ربك من بعدها لغفور رحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أُمَّةً قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه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 الله اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محسنون